جرب جرب جرب جرب جرب جرب جرب ج ر ن تعوض مفاتك وتستدرك ما قصرت فيه إ ذ ا فاتك ت ط ا ع ة ب ا ل أ م س فاعزم على أ ل ا تضيعها اليوم إ ذ ا فاتك ت ا ل س ن ة ا ل ق ب ل ي ة ف ص ل ه ا بعد ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا فاتك قيام الليل فاقضه بعد طلوع الشمس و إ ذ ا فاتك وردك من ا ل ق ر آ ن فاحرص على أ ن ت ق ر أ ه مع وردك بالغد جرب الا تفرط في شيء من الطاعه المهم ج جرب جرب جرب, جرب